هل أحضرت معك شيئا من المكسيك؟ لا شيء. هل فتحت الباب رجاءا؟ لدينا حالة ممنوعات مع هذه المركبة. احيانا يضعون جدارا وهميا هناك، لكن هذا الجدار سليم. صباح الخير. افتح النافذة رجاءا. حسنا سأتفقد سيارتك. هل أحضرت معك أي شيء؟ عليك أن تخبرني بأمره. أأنت واثق؟ أركن السيارة رجعاً ماذا لديك في الخلف؟ افتح الصندوق رجعاً؟ هناك أناس في الصندوق تعال معي كم من الوقت بقيتهم في الداخل؟ فترة طويلة؟ ألا تتحدثون؟ حسنا هذا شيء نراه هنا في العادة سبق وعثرنا على أناس في مقصورات مخفية في لوحة القيادة وفي المقعد وفي خزان الوقود. إنهم يفرغون خزان الوقود ويضعون خزانا صغيرا في المقدمة. لكن هناك الكثير من العوامل التي يمكن أن تقتل ذلك الشخص. لذا فذلك أمر خطير جدا. هل أنت خائف؟ لن يحدث لك شيء. ابق هادئا. سيعطونك شيئا لتأكله. ولا نخبرني من أين أتيت حتى أعرف. أنت مكسيكي؟ نعم. No. بسبب حظر السفر خلال فترة الوباء. نعثر على كثير من الناس مختبئين في الصندوق أو مقصرة المركبة عادة نجد أناس يبحثون عن ملاذ آمن لكن هناك أناس لا يجب أن يدخل البلاد لكن حين تفتح صندوقا وتجد وجها يحدق بك يستحوذ ذلك على تفكيرك هل تريدون الماء؟ هل أنتم بخير؟ هؤلاء الأشخاص بخير إنهم يشعرون بالحر قليلا ويتعرقون قليلا لذا في الوقت الحاضر سنجعلهم يرتاحون سنبحث في أمر هوياتهم لنرى إذا ما كنا اعتقلناهم سابقا أو إذا كان لديهم سجل إجرامي إذا لم يتبين عليهم أي شيء مما سبق نقوم بتسليمهم عندها إلى السلطات في المكسيك ونعيدهم إلى بلدهم وبعدها سنقض السائق يتحمل الناس مخاطر القدوم إلى أمريكا بهذه الطريقة لأن بعضهم قد يكون هاربا من الحروب أو أن العصابات سيطرت على مناطقهم لكن هناك طريقة شرعية للهجرة وصلتنا للتوي معلومات عن عربة دخلت إلى الولايات المتحدة. يشتبه بكونها تهرب الممنوعات. غالبا ما نرى الممنوعات في منطقة سان دييغو، لكننا نرى حبوب الممنوعات بتكرار أكبر هنا. إنها في المسار رقم اثنين يبدو أنها قد دخلت إلى مركز التسوق ذاك ها هي خرجت المشتبه بها الأولى من المركبة أراها بوضوح نأمل أن تقودنا هذه السائقة إلى وجهتها الأخيرة داخل الولايات المتحدة إنها تسير باتجاه المحلات التجارية أحياناً نرى الشخص يقوم بمهام يومية أو يتظهر بذلك حتى يندمج مع الناس المحيطين به قد تظن أنهم يقومون بأعمالهم العادية لكن ذلك يستخدم لاكتشاف وجود عناصر الشرطة وتأكد إذا ما كان أحدهم يتبعهم وأيضاً هل هم يعملون بالتنسيق مع أحد آخر؟ هل لديهم أناس يقومون بالمراقبة المضادة؟ يجب أن تركز عليهم؟ لكن عليك أن تتفحص المحيط حولك باستمرار نعم أستطيع رؤيتها ها قد بدأنا لقد أدارت سيارتها أنها تنطلق ما زلت أراها إنها على مدخل الطريق السريع الخامس المتجه شمالاً نحن على الطريق الخامس الموصل بين الولايات وهو الطريق السريع الأكبر بين الجنوب والشمال والذي يربط كامل الساحل الغربي ويمتد عبر كاليفورنيا وذلك يعني أننا على بعد ساعتين من مدينة لوس أنجلس جنوباً ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة العديد من شحنات الممنوعات التي نلحقها تتجه إلى منطقة لوس أنجلس الكبرى حيث يعاد توضيب أو توزيع الممنوعات وترسل إلى مناطق أبعاد ما زالت على الطريق الخامس الشمالي المصري الأول حسناً من المهم أن لا نضيع أثر هذه المركبة لنرى ما سيحدث كواز السفر من فضلك؟ هي والآن في ظل تخفيف قيود كوفيد نلاحظ ارتفاعا في أنشطة التهريب وخاصة في ميامي نلاحظ ميلا جديداً لقدوم المسافرين اليافعين وحدهم ونلاحظ الكثير من الممنوعات المختلفة ومهمتنا منعها من الدخول أبحث عن هذه الفتاة نبحث عن مشتبه بها قادمة من ليما البيرو جواز السفر؟ وهي من جيرسي وقد حاولت الخروج من هيوستن وبعدها باستخدام حجز آخر حاولت الخروج من ميامي لكنها لم تصعد إلى الطائرة ونظن أن هذا أمر مريب نوعا ما حالات عدم الصعود إلى الطائرة نراها كثيراً عند المهربين حيث لا يستطيع الشخص الحصول على الممنوعات أو لم يستطع القيام بما خطط له وهي إشارة تحذير مهمة لنا في العمل الذي نقوم به هنا لم نستطع الوصول إلى البوابة في وقت وصول الرحلة لذا نبحث عنها في طبق الهجرة هذا أكثر أوقاتنا ازدحاماً في العادة إنها هنا. تلك هناك. أجل هناك. حسناً عثرت عليها. ما هو سبب سفرك؟ توفيا عمي الثلاثاء الماضي. حسناً، تعالي معي إلى هنا. كم عدد الحقائب؟ أهي واحدة؟ أجل. سننتظرك هنا. ثم علي تغيير الخطوط. حسناً. اشتبهنا بها لأنها لم تصعد إلى الطائرة. أجل، لديها عدة حالات عدم صعود للطائرة، رحلتي هيوستين وميامي، تحت حجزين مختلفين، لذا أسألها عن السبب لديك أي حقائب أخرى؟ هذه فقط هل وضبتها بنفسك؟ أجل ما كان مسار الرحلة الولى التي حجزتها؟ التذكرين؟ كانت ينبغي أن تكون إلى ميامي، مايامي ألم تكن مدينة أو ولاية أخرى؟ لا أظن ذلك في الحقيقة لم أكن أمر بوقت جيد مع كل ما حدث في البيرو لذا حسنا لم ننتبه لذلك حقا حسنا قلت شيئا عن جنازة أتحملين أي كرسة أو شيء من المراسم؟ لا ذلك من ماضية في البيرو ولم أكن لإحضره إلى هنا حسنا سنلقي نظرة على حقائبك ثم سندعوك تغادرين أنا أراها الآن نحن نلاحقها ونراقب وننتظر وحسن بدأت العمل في سلك الشرطة منذ عشرين عاماً في بلدة صغيرة في الغرب الأوسط ولو كانت الممنوعات موجودة وقتها لم نكن لنعلم شيئاً عنها المرة الأخيرة التي عدت فيها إلى بلدة الأم أحد سكانها كان قد توفي نتيجة جرعة زائدة من الممنوعات لذا فهذه الممنوعات ما زالت تصل إلى عمق البلد وما زالت تصل إلى البلدات الصغيرة وهي تأتي بكميات كبيرة وهذه أفضل فرصة لنا لنوقف أكبر كمية ممكنة منها قبل أن تصل إلى الداخل قد أكون على بعد ثلاثة ألاف كيلو عن بلدتي لكن ما زلت أشعر بأنني أساعدها وأساعد البلدات التي على الطريق الممتد من هنا إليها في المسار الثالث حسناً إنها تخرج أنا ألاحقها لقد تبعناها إلى مدينة أنهايم في مقطعة أورانج نصل مرور هناك تماماً لدينا الآن دعم من الجو من أحد عناصر لوس أنجلس فلتراقب من الأعلى إنها تتحرك إلى الغرب سلكت المنعطف التالية مباشرة إلى اليمين في مجمع للتخزين أنا على وشك التدخل تسير نحو الصندوق سأتدخل أمسكت بها نحن جاهزون يمكننا البحث فيها إن أردنا حصلنا على موافقة لتفتيش المركبة فريقنا متمرس جداً في العمل في منطقة الحدود ونعلم أين هي الأماكن المعتادة لإخفاء الأشياء لا شيء الإطار الاحتياطي، خزانات الوقود، اللوحات الجانبية سنبدأ البحث من هنا ثم نكمل بقية الأجزاء أحب ذلك هل عثرت على واحد؟ أجل، عثرت على اثنين أجل وجدتها أترى الذي في الخلف؟ أجل عليك إزالة هذا إليك ثلاثة أخرجنا عدداً من الحزم ونتفقد باقي أرجاء السيارة نبحث في الأماكن المعروفة حيث عثرنا على حزم سابقاً قد نجد جهاز تعقب حالما نفتح هذه وها هو ذا إنه جهاز تعقب بالأقمار الصناعية موضوع من قبل المنظمة التي تتاجر بالممنوعات لديهم شريحة هاتف هنا تعمل على خدمة الهاتف الجوال يريدون تتبع السائق والتأكد أنه يلتزم المسار المحدد للتأكد من أنه سيذهب إلى المكان الذي قيل له ويراقبون نقاط توقفه ومراقبة أي شيء يقوم به قد لا يتوافق مع ما طلب منه أن يفعله لذا هنا لدينا الميكروفون الموصول كانوا يستمعون إلى كل ما تقوم به هذه السائقة وإلى كل عمليات التفتيش التي أجريت على المركبة كانوا يراقبون كل شيء يحدث داخل المركبة طوال اليوم وقد عطلناه الآن لذا لم يعودوا قادرين على التنصت بعد الآن لكن حتى الوقت الذي أزلنا فيه القاطع لا أحد يعلم ما الذي استطاعوا سماعه مرحبا، لقد عبرت في كلتا المرتين السابقتين وأدخلوني في نقطة التفتيش الثانية. حسناً علي عليا نفتش المركبة. وايضا هناك كلب كبير في الخلف. ما الذي أتى بك إلى سان دييغو؟ أنا أقطن في سان دييغو وما الذي كنت تفعله في المكسيك؟ أمتلك قاربا في انسينادا إنسينادا؟ نعم. حسنا أن يمكنك أخذ كلبك والانتظار. قد تكون هناك ممنوعات في الداخل. قد توجد في أي مكان يخطر على بالك. عليك أن تكون حذرا. فقد مررت بهذا الموقف. حيث تقول مرحبا ما الأخبار؟ كيف حاله؟ ويقول أنا بأفضل حال. وعندما تفتح الصندوق يخرج منه أناس يتم تهريبهم إلى الداخل. لذا علينا أن نكون يقظينا دوما. كل شيء جيد يمكنك الانتظار داخل المركبة وسنخرجك من هنا حسن جيد نأخذ كل سيارة على محمل الجد ولكل شخص يعبر من هنا نعمل جاهدين لنتأكد أن دخوله مسموح وأنه لا يقوم بشيء مخالف للقانون لأن هذا الشخص قد يقول إنه ذاهب للتسوق ويمكن أن يهرب أحد إلى الداخل كل سيارة مختلفة وكل شخص مختلف لذلك نبقى متيقظين إنه ليس كلبا رياضيا. هيا يا صديقي <تصفيق> وهل بقيتي هناك مع العائلة؟ هل من أحد محدد؟ أبي وأمي وأختي وأخي حسناً أريد التأكد من أنني لن أتأخر ما هو موعد رحلتك التالية؟ الخامسة والنصف حسناً لديك الكثير من الوقت إنها الرابعة والربعة <تصفيق> هل هذا سائل استحمام أم بلسم شعر؟ إنه لشعري منتجات للشعر حسنا منذ شهر كان لدينا مسافر يحمل عبوتي سائل استحمام وكان يحمل الممنوعات في داخلها بدلا من سائل الاستحمام ساتفحص هذه العبوة بسرعة ليأتأكد من ذلك لهذا نأخذ وقتنا لنتأكد أنه سائل استحمام وليس شيئا آخر انظروا إنه كثيف وهذا بسبب تركيبته إنه سائل استحمام أجل إنه يوافق مواصفات أحد أنواع منتجات الشعر هذه نتيجة سلبية بالنسبة إلينا لذا سنعيد المنتج إليها وندعوها تذهب كل شيء على ما يرام. تصاب بالخيبة عندما تحصل على نتيجة سلبية فأنت تستغرق كل هذا الوقت في التفتيش لكن في النهاية لا شيء يمكنك القيام به بشأنها تفضلي والآن ننتقل إلى عملية التفتيش التالية وسنرى ماذا سيحدث نتمنى لك رحلة سعيدة وداعاً. من أين أتيت اليوم؟ من توسان. أتحمل ذخائر؟ لا سيدي هل فتحت الصندوق؟ حسناً نقوم الآن بتفقد السيارات الخارجة في أريزونا نقطة عبور ماريبوسا هنا في نقطة الخروج نركز على الأسلحة والذخائر التي تذهب إلى الجنوب والأموال التي تغذي العصابات إلى أين أنت ذاهب؟ مرحباً. لدينا الآن الكثير من حالات السفر الشرعي جنوباً كم تحمل من النقود؟ لا أحمل نقوداً أناس عائدون من العمل أو ذاهبون إلى التسوق أو يجتمعون مع عائلاتهم على العشاء لذا نحن نبحث عن تلك الرحلات غير الشرعية التي تبلغ نسبتها واحداً في المئة ونحاول اكتشافها مرحبا كيف حالك؟ بخير وأنت من أين أتيت؟ من عملي ما هو عملك؟ أعمل في دفئة خضار هل تحمل ما يزيد عن عشرة آلاف دولار نقدا؟ أو شيكات أو إيصالات؟ ذخائر أو أسلحة؟ افتح لي الصندوق واركن السيارة من فضلك ما هذا؟ ريفيرا، يبدو مكبر الصوت هذا ثقيلاً من هذه الجهة أتظن أنه أثقل مما يجب؟ بدأ لي كذلك هل يعمل هذا المكبر؟ أجل، أرني ذلك نعم، جيد بعد مشاهدة العديد من عمليات المصادرة والنقل والتعامل مع الإتجار بالممنوعات والتعامل مع المسافرين يصبح اكتشاف الممنوعات أمرا سهلا لكن هذا كالعثور على إبرة في كومة قاش كل شيء جيد شكرا ده. ممنوعات حبوب ممنوعات هذه مواد أساسها مواد ممنوعة هناك المزيد كانت بعض هذه المواد مشروعة سابقا وما زالت كذلك لكن هذه ليست مشروعة هذه مصنعة بشكل غير قانوني المزيد من الممنوعات إن من يصنع هذه المواد ليست شركات أدوية بل تصنعها مختبرات سرية يديرها أناس بخبرة قليلة أو معدومة إنه لون أزرق جديد بعض الشيء لم أرى مثلها إنها مواد تميل إلى إعطاء نتائج متباينة فأنت لا تعلم ما الذي تحصل عليه من كل واحدة منها يمكنك تناول بضع حبوب وستحصل على نتيجة المرغوبة ويمكن أن تحمل الحبة التالية جرعة قاتلة مسببة جرعة مفرطة كان العدد الإجمالي 13 حزمة بأوزان مختلفة هناك الآلاف والآلاف من الحبوب في هذه الحزم اثنتان، أربع. ما يحدث الآن هو أن فريق لوس أنجليس سيقود عملية المقاضى وسيستجوبون السائقة ويحصلون على المعلومات التي يحتاجونها لتقديم التهام المناسبة وسنعود نحن إلى الجنوب إلى سان دييغو ونستعد ليوم جديد مرحبا كيف حالك؟ هذه هي؟ هذه السيارة إنها هي هل هذه مركبتك؟ أخفض قناعك رجاءً؟ هل لسعتني عليك أن تكون حذراً اليوم نفتش المركبات الخارجة وأوقفنا مركبة متجهة إلى المكسيك كان الشخص الموجود في المركبة طبيعيا للغاية وعادياً جدا وأجاب عن الأسئلة هل يحملوها معه أم ماذا؟ لا أعلم لديه كل التفاصيل بدأنا في تفقد المركبة وعثرنا على مواد غير مصرح بها لقد أخرجها بالفعل صحيح؟ نعم لذا سنعمل على هذه القضية الآن ها نحن ذا. سنفتحها إنه سلاح كبير لدينا شخص قادم من مديين. يجب أن يكون مسافراً وحده لديكم معلوماته اشترى هذا الرجل التذكرة للرجل الذي ضبط وبحوزته ممنوعات الشهر الماضي كان يفترض به أن يكون على متن رحلة الليلة الماضية لكنه لم يحضر لذا فخطتنا أن نمسك به أمسك جوازات سفركم في أيديكم يا رفاق كيف حالك؟ بخير ما سبب الزيارة؟ سياحة هل وصلت زوجتك؟ أجل إنها هنا حسناً وما مقدار النقود التي تحملها؟ حوالي ثمانين دولاراً شكراً لك يوماً سعيداً شكراً لك التالي هل عثرت عليه؟ أجل من أين أتيت؟ مدين. ما سبب زيارتك لمدين؟ صديقتي تقطن هنا. كم بقيت هناك؟ 12 عشر يوما. 12 يوما؟ أجل. انتظرني بجانب الجدار. لديك أمتعة مسجلة؟ أليس لديك؟ هذا كل ما تحمله؟ نعم سيدي. تعال معي إذن. يخبرنا أنه لا يمتلك أي أمتعة. حسنا. وصل حاملاً حقيبة ظهر وحقبة خصر لذا سنرغب بالطبع في سؤاله عن سبب ذلك يميل المهربون إلى السفر من دون أمتعة فهم يريدون المرور عبرنا بسرعة لذا لا يحملون أي أمتعة مسجلة هل هذه الحقائب لك؟ أجل هل تحمل أي شيء لأي أحد؟ كل شيء لي أنا كل شيء لك لما عدت إلى كولومبيا مجدداً؟ لأزور صديقتي أين التقيت بها؟ في ميديين. هل أنت متزوج؟ أجل أعني أقوم بإجراءات الطلاق الآن أعمل في معاملة الطلاق معاملة؟ أجل الإجراءات ولا تمتلك أي تحقائب أخرى؟ كلا لدي ملابس وأغراض الشخصية فقط متى كانت آخر مرة كنت فيها هناك؟ منذ شهر منذ شهر؟ نعم هل تذهب كل شهر إلى كولومبيا؟ هل يمكنك أن تأخذ إجازة متى أنا أدير عملي الخاصة في الإنشاء هل لديك بطاقة عمل أو موقع إلكتروني؟ كلا وضب أغراضك؟ فتشنا حقيبته ولم نعثر على شيء فيها كما أن تصرفه كان ثابتاً لكن مررنا بحالات سابقة حيث كان لدى المهربين قصص مقنعة للغاية وكان تصرفهم هادئاً جداً ومسترخين لا علامات تشير إلى أن هذا الشخص يهرب أي نوع من الممنوعات سنذهب إلى غرفة ونتأكد أنك لا تحمل شيئاً ثم ستذهب سنذهب إلى هنا ضع حقائبك في الزاوية أجل يا سيدي أمهلنا دقيقة حتى الآن كل شيء سلبي كن طبيعيا. لا نريد تحطيمه سنحاول الحصول على أكبر قدر من المعلومات أنصت إلي الليلة الماضية عندما أتيت إلى المطار وتأخرت في الوصول في موعد رحلتك هذا أمر عادي بنسبة إليك؟ لا هذا لا يحدث معي أبداً وماذا حدث؟ تأخرت عن موعد رحلتي عندما وصلت كانوا قد بدأوا بالصعود إلى الطائرة ظننت أنه يمكنني الصعود بما أنني لا أمتلك امتعة مسجلة لم آتي في الموعد لذا قاموا بتغييره حتى صباح اليوم هل تسافر دوماً حاملاً هذه فقط؟ أجل تحظى الممنوعات بي كبيرة في كولومبيا ماذا عسي أن أقول لك يا أخي؟ يمكنني أن أقول أنه لا علاقة لي بذلك؟ ماذا عن صديقتك؟ هل التقيت بها في كولومبيا؟ أجل ماذا كنت تفعل في كولومبيا؟ كنت أسجل أغنية مصورة لأنني مغنن أنت مغنن؟ أجل وما نوع موسيقى؟ الريغاتون الريغاتون سنجدتك على اليوتيوب؟ أجل ما هو اسمك؟ نيو نيو إذن أنت مشهور؟ أنت تقوم بعمل رائع يا أخي هذا جميل هذا عمل إضافي لك؟ أجل، الآن أركز على عملي فقط حسناً أنا أدير شركة بناء منذ خمس سنوات خمس سنوات؟ أجل حسناً يمتلك شركة بناء حقاً؟ حسناً هذا جيد ليس لدينا شيء يا أخي إذن ما رأيك؟ لا أرى شيء ضده ولا أنا يبدو أن كل شيء حوله طبيعي عمله حقيقي ورحلته وحجوزاته على حد علمنا صحيحة عسناً انتهى التفتيش لكننا سنبقى مستمرين وسنتابع استياد المهربين إنها مفككة إلى قطعتين أردت خيمة لملعب كرة القدم لأطفالي فحصلت على بندقية اكتشفنا وجود بندقية من عيار 12.7 ملم. إنها من صناعة شركة باريت وسعرها 25 ألف دولار أهناك سبطانة؟ أجل إنها هناك ضعيها هكذا والتقطي لها صورة واحدة أثناء عملية وضع بطاقة تعريفية ووضع الأسلحة التي عثرنا عليها في الأكياس قرر أحد العناصر أن يفتش المركبة وعثر على أنواع مختلفة من الأسلحة أريد قائمة منظمة أنت جاهزة؟ أجل بندقية ماجنوم، عيار 5.56 مم ماجنوم. ماجنوم. إنها بنادق ذات أعيرة ثقيلة وسعة عالية وهي قادرة على إحداث ضرر كبير عددها كبير هناك أشخاص يريدون القيام بأعمال سيئة وهذا الرجل واحد من هؤلاء ربما كان يساعد العصابات أو المجرمين المحليين فلنبدأ بوضع ملصقات على هذه الأسلحة ضبط هذه الأسلحة نجاح لنا ليس بسبب ما حصلنا عليه بل لأن الأمر كان يمكن أن ينتهي بشكل أسوأ نحن دائما مستعدون لهذا الاحتمال صباح الخير، كيف حالك؟ أنا بخير وأنت شكرا هل أزلت القناع؟ نعم بالطبع إلى أين أنت ذهب؟ سان سيدرو هل لديك أي شيء تصرح عنه؟ لا سيدي حسنا اركن السيارة أنا أبحث عن أي شيء خارج عن المألوف كأجسام أو حزم أو أي شيء لا يتوافق مع رواية المسافر كل شيء سليم. أتمنى لك يوما سعيدا. <تصفيق> مع السلامة. شكرا. المسار الثامن عشر. <تصفيق> افتحي الصندوق. <تصفيق> كم شخصا؟ لدي اثنان. هل أنت بخير؟ تريد ماءً؟ أجل كم من الوقت بقيت في الصندوق؟ لساعة ونصف لساعة ونصف؟ نعم ضبطنا أنثى تحاول تهريب بعض الأفراد إلى داخل الولايات المتحدة كان ذكراً وفتاةً قاصراً عمرها 16 عاماً وهذا ليس وليدها تأكدنا من أنهما لا يحتاجان إلى عناية طبية كانا عطشين للغاية هذا صندوق صغير حقاً لذا إذا كنت بداخله والشمس تسطع على السيارة تخيل فقط أن تكون في الداخل من دون أي تهوية لابد أنه أمر فظيع. هل تحمل هوية شخصية؟ إنها هنا في النهاية سنتابع أمرهما أكثر في قسم تحقيقات الهجرة وسيتعامل مكتب تحقيقات الأمن الداخلي مع السائقة بتهمة تهريب الأفراد إلى الولايات المتحدة تعالي معي من هنا يقوم الناس بذلك من أجل المال وهذا يعتبر مصدر دخل ربما ليس لهذا الشخص بعينه وربما له ونحن ما زلنا مهتمين بأمر الناس الذين كانوا في صندوق المركبة تمت معاملتهم كأنهم مقتنيات لمجرد الحصول على القليل من المال على حساب ألمهم ومعاناتهم بالنسبة إلينا نحن جميعا هنا لنقوم بعملنا في حماية أمريكا لكن عندما ترى طفلة صغيرة كتلك عمرها 16 عاما وتتعرض للاستغلال يذكرنا بموطننا فلدينا أطفال وعائلات فيه هؤلاء الأشخاص يريدون الحلم الأمريكي لذلك يحاولون عيش ذلك الحلم مرحبا كيف الحال؟ بخير سنذهب لطبيب الأسنان طبيب الأسنان؟ أجل موعدنا في الساعة الثانية شكرا يوما سعيدا لدينا حالة في المسار السادس لدينا مركبة اخترناها لتخطع للتفتيش لاحظنا وجود أنثى واحدة في المركبة والطريقة التي تصرفت بها حين أوقفناها في البداية أعطانا إشارة تحذيرية قالت المشتبه بها إنها متجهة إلى المكسيك كانت لوحة التسجيل مثبتة بشريط لاصق لذا كان ذلك مؤشراً بالنسبة إلينا وبعدها سألتها من أين حصلت على المركبة فقالت إنها تعود إلى قريبها لكنها عادت لتقول إنها حصلت عليها هنا في محطة الوقود يا للهول لدينا تدفق للممنوعات قادم من كولومبيا ممنوعات متنوعة تأتي مموهة كمنتجات أخرى عذرا يا أنسة أريني جواز سفرك كمية الممنوعات القادمة إلى هذا المطار مرعبة اجلسي سنلقي نظرة على حقائبك نحن متواجدون هنا لفرض القانون انتظريني قليلا لقد اخترنا سيدتين الآن حسنا سنذهب إلى الأسفل ونرى ماذا بحوزتهما هل هذه حقيبتك أجل هذه كل ملابسي ماذا تعملين في بلدك؟ أصمم الإكسسوارات لديك متجر؟ لا عن طريق الإنستجرام إنستجرام حسنا نحن نفحص عبوات المطريات وأي عبوات في الحقائب إذا لم يبدو وزنها طبيعياً نلقي عليها نظرة عن كسب أجل لا شيء هنا كل شيء سليم حسناً، شكرا لك تفضلي ووضبي أمتعتك نحن نعتمد على تدريبنا وخبراتنا وعلى الأمور التي رأيناها قبلاً هذه الأشياء لك؟ حسناً لدينا شخصان آخران أوقفناهما لأنهما يبدوان مثيرين للاهتمام ونعالج وضع سيدة هنا كم ستبقين هنا؟ حتى الاثنين؟ ماذا ستفعلين؟ لديها الكثير من المواد السائلة وسوائل الاستحمام إذا كانت قادمة إلى هنا لعشرة أيام فتلك كمية مرطب كثيرة سأختبرها لأرى حقيقة ما بداخلها حسناً اختبرها إنها كثيفة جداً ما هي النتيجة؟ نتيجة إيجابية للممنوعات الممنوعات الأخرى لديها رائحة مميزة لذا فهي أسهل في الاكتشاف من قبل ضابط متمرس أو مبتدئ لكن هذه الممنوعات ليس لها رائحة لذا يصعب العثور عليها حسناً ثلاث عبوات نتيجتها إيجابية الوزن الإجمالي 2680 جراما قفي بمواجهة الجدار هناك خطوتنا التالية هي التواصل مع الولاية أو السلطات المحلية لنرى إذا ما كانوا يريدون إجراء محاكمة محلية لهذه القضية عيار 7.62 ولدينا 9 مليمترات لدينا مركبة خارجة تحتوي ذخائر حربية غير مصرح عنها متجهه إلى المكسيك وكانت كلها موضوعة في مكان مفتوح ولم تكن مخفية المتهمة محتجزة الآن 762 1000 من عيار 223 2000 من عيار 9 2000 من عيار 9 إنها من عياري 38 علبة واحدة. علبة واحدة سنصادر المركبة والذخائر وسنضعها في خزنتنا المؤقتة حالياً إنها كمية كبيرة من الذخائر لكننا أرسلنا تحذيراً إلى شركائنا في وزارة الأمن الداخلي كيف تصرفت عندما أوقفتمها؟ أصبحت قلقة قليلاً وبدأت تتلعثم سألتها عن المركبة وقالت إنها لقريبها وهل قالت من كان قريبها؟ لا. حسنا شكرا لك. إن مهنتنا هي التحقيق في الجرائم وعملنا هو تكوين قضية يمكن رفعها إلى القضاء. سنبحث في أي خيوط أو أي شيء يمكن أن نستخدمه كدليل لمحاولة معرفة الناس الذين قد ارتكبوا محاولة تهريب الذخائر هذه. سناخذك لمكان آخر للتحقيق معك حسنا؟ تعالي من هنا. ادخلي سيكون عليك الجلوس هنا هنا أجل تحدثنا فعلا إلى المشتبه بها وعلى الرغم من ترددها في البداية في إخبارنا بالحقيقة لكنها صدقتنا القول في النهاية وأوضحت أنه عرض عليها المال مقابل قيادة السيارة عبر الحدود وإصالها إلى المكسيك. ليس لدينا الكثير من المعلومات لكن على الأقل أخبرتنا بالحقيقة هذا كل شيء؟ نعم سيدي المجموع وصل إلى عشرة ألاف وخمسمائة وخمسين رصاصة أحضر الختم الختم الجمركي يجب أن يكون في الغرفة الخلفية حاضر سيدي. تخلصنا من عشرة آلاف طلقة كان يمكن للعصابات استخدامها لقتل الناس، لذا أظن لهذا أثرا واضحا وأظنه نجاحا جيدا. هدفنا معرفة من جعلها تقوم بذلك ومن يطلب هذه الذخائر ومن يعمل لصالح العصابات ونأمل أن نقدمهم إلى العدالة في النهاية. انتبهي لخطواتك سيدتي